إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا وقته أبدا دي فلانكي بو هاتيا كيرن تبري أخوتك يعني سلوك مظان مسؤولة خراب رجع قيامته ببرأة أخوكا إشوان كسا أو الديفوانتك وراءه العذاب هذا بحث رجع وقت عذاب خد تعالى بين وتقطعت بهم الاسباب اسباب خرك رجاء قيامته وقت دين برين اسباب جنا علاقاتي وكي هفولينيه وكي فيوني وكي بارافوني وكي مروفوني رجاء قيامته افسبتها افركتها جشوان فوي ديفون كفرناك حميد دي ان برين